فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُتِلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ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 سنة اللَّهِ التي قد خلت في عباده وقتر هنالك